قول لك التشكيله ان الحمد لله نحمده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 من الدوره العلميه الاولى يقول الشيخ اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه يجب وقلنا الوجوب هو الالزام والوجوب عند الاصوليين معناه ما يذم تاركه ويندح فاعله ويستحق تارك الواجب العقاب شرعا فهو يقول اعلم رحمه الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه فلم يفرق في علم ما سيأتي بين الرجل والمرأة فكلاهما يجب عليه تعلم هذه المسائل تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن والعمل بهن لاننا قلنا ان العلم من غير عمل لا ينفع والعلم من غير عمل هي سمة من سمة اليهود والعمل من غير علم أيضا لا ينفع وهي سمة النصار الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطعه فمن أطعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار ان الله خلقنا وقلنا ان الله عز وجل هو خالق الخلق قال تعالى الله خالق كل شيء وقال سبحانه وتعالى خلق الانسان من صلصال كالفخار وقال خلقكم من طين وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون والادله على ان الله هو الخالق كثيره وكذلك هو المتفرد بالخلق وهناك فرق بين ان نقول ان الله هو الخالق بل عل احد يشرك مع الله في الخلق لكننا نقول ايضا ان الله متفرد بالخلق والدليل على تفرده بالخلق قوله تعالى الا له الخلق والامر وقلنا له الخلق والامر جمله اسميه قدم فيها الخبر وهو هنا له ولا يقدم الخبر على المبتدا في لغتنا الا لفائده وقلنا ان هذه الفائده هي الحصر والقصر وكذلك سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا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 وقال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله فهذه ادله من القران على ان الله عز وجل هو الخالق وهو المتفرد بالخلق وكذلك الرزق لكن هل هناك دليل عقلي على ان الله هو الخالق؟ قلنا نعم. قال الله تعالى: ام خلقوا من غير شيء؟ ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. جبير بن مطع سمع هذه الايات من النبي عليه الصلاه والسلام فقال كاد قلبي ان يطير من قوه هذه الايات فالله تعالى يخاطب العقول في هذه الايه ولهذا جعلنا هذه الايه من ال ادله العقليه كيف هي ايه من كتاب الله كم من الايات في كتاب الله لكنها تخاطب العقل ام خلق من غير شيء والمعنى ام خلق من غير خالق وهذا باطل باطل ان يكون هناك مخلوق من غير خالق لان كلمه مخلوق لا لازم لها كلمة خالق طالما أن هناك مخلوق لا بد أن يكون هناك خالق فهو يسألهم سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء من غير خالق وهذا باطل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني ام هم الخالقون لانفسهم فاذا كانوا هم عدم فكيف يخلقون فهذا في البطلان اشد ام خلقوا السماوات والارض وهذا ابطل من الاول والثاني لان الذي يعجز عن خلق نفسه يعجز عن خلق غيره ويعجز عن خلق ما هو اكبر من ذلك وهنا هو السماوات والارض فدل ذلك على انه لا بد وان يكون هناك خالق وقلنا انه لم يختلف احد من الخلق على ثبوت ربوبيه الله عز وجل وقلنا معنى الربوبيه هو افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وهذا ما كان يقره اهل مكه من المشركين ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم الا بعض الشواذ من الناس كفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى والذي قال ما علمت لكم من اله غير لكن هل كان فرعون يؤمن يقينا انه لا خالق وانه هو الرب والجواب بالطبع لا لا والدليل على ذلك قول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو فالذي حدا به الى انكار الربوبيه الظن والعلو الذي كان فيه وقول موسى عليه السلام لفرعون وهو الرسول الذي يوحى اليه لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مذبورا فدل ذلك على أنه في قراره نفسه يؤمن بربوبيه الله وكذلك النمرود صاحب ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احي واميت فترك ابراهيم عليه الصلاه والسلام تنزيلا لماذا يترك ذلك لابراهيم لماذا يترك ابراهيم ذلك ولم يناقشه في هذه المساله ولم يجادله ولم يخاصمه انه يستدرجه الى نقطه لا يستطيع ان يخرج منها وهذا جائز في المناظرات هو يقصد لو ان اثنين كلاهما محكوم عليه بالقتل فيقتل واحد ويعفي عن الثاني فيكون بذلك قد احيا احدهما وامات الاخر لكن هذا هراء الرب والاله هو الذي يخلق من العدم وهو الذي يميت من غير مشقه سبحانه وتعالى لكن ابراهيم استدرجه الى هو ما اعظم قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق والرب لابد أن يكون قادر على كل شيء فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر انقطعت حجته انقطع برهانه فبهت الذي كفر فهذا دليل على أن ربوبية الله عز وجل لا ينكرها إلا الشواب من الناس كذلك وقال اهل فرس المجوس ينكرون الربوبيه لله سبحانه وتعالى ويؤمنون بالالهين اثنين اله نور واله ظلم وانسبون اعمال الخير الى اله النور واعمال الشر الى اله الظلم وهذا كله هراء اقل احقر من ان يرد عليه كذلك الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا والله تعالى يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فخلق الله للناس ليس عبثا ولا لعبا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق خلقهم الله عز وجل لحكم لكن ارسل الينا رسلا قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وموسى وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورة رسلا لماذا مبشرين ومنذرين لماذا لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ثم انه لا يعقل ابدا ان يامرنا الله عز وجل بامر لا يعقل ابدا ان يحاسبنا الله تبارك وتعالى عن شيء نحن لا نعلمه خلقنا لكن ما ندري لماذا خلقنا كيف درينا اننا خلقنا لعبادته باي شيء عرفنا بالرسل لولا الرسل ما عرفنا لماذا خلقنا الله فارسل الله تعالى الينا الرسل ليعلمونا كيف نعبد الله وليعلمونا رسالات الله عز وجل فنعبده ونفعل ما يرضيه ونتقي ما يسخطه سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه اذا جاء الله تعالى يحاسبك قلت له يا ربي ما ارسلت الي رسولا كيف تحاسبني لا ليس لا احد من الخلق حجه على الله لكي لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فاذا عزبه الله عز وجل عزبه عن حق لا عن ظلم فهو سبحانه وتعالى المنزه عن الظلم ثم قال فمن أطاعه أي من أطاع الرسول دخل الجنة من أراد أن يدخل الجنة فعليه بطاعة الله ورسوله قال تعالى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَقَالَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن اولئك رفيق وقالوا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وغيرها من الايات كثيره تدل على ان الجنه مرهونه بالطاع كما ان النار مرهونه بالمعاصي ومن عصاه دخل النار والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني دخل النار ويستدل الشيخ هنا بالايات الكريمه والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم من الرسول المقصود هنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا من الرسول الذي أرسل إلى فرعون موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا هذا أولا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أي أحد هل الجواب نعم يقول لا ملك مقرب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قول تعالى وان المساجد لله فلا فلا تدعوا مع الله احدا يبقى الله عز وجل لا يرضى ابدا بالشرك قال تعالى انت تكفروا فان الله غني عنكم لان الله عز وجل لا تنفعه عبادة الخلق ولا يضره كفرهم لان الله غني بذاته فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية يقول ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته حتى لو كان ملك حتى لو كان ملك حتى لو كان أعظم ملائكة جبريل عليه السلام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لأن الله عز وجل جعل عبادة غيره شرك وجعل الشرك أعظم الظلم وأعظم الظنوب قال تعالى إن الشرك وقال لظلم عظيم ولذلك قرر عليه عقوبات كثيره اولها ان الله تعالى لا يغفره ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ايضا من العقوبات ان الجنه عليه حرام انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ايضا من العقوبات كتاب اهل الشرك فاذا سبق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم ايضا من العقوبات التفريق بين المراه والرجل اذا اشرك احدهم اذا اشرك الرجل يفرق بينه وبين امراته ايضا اذا اشرك الرجل لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وهذا من عظم هذا الذنب والدليل قول تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى وانما كان ارسال الرسل اول وظيفه الرسل تحذير الناس من الشرك وامرهم بعباده الله وحده لا شريك له الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله من عبد الله وحده لا شريك له واطاع الرسول لا يجوز ولا يصح منه ان يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب ولو كان اقرب قريب صح اقربه ولا اقربه اقربه اقربه, أقربه. طب ليه اقربه ليه يا جماعه حد ناصح في اللغه العربيه محدش ناصح عاملين زي ها خبر كان ولو كان هو اقرب قريب طب اذا كان ابوك امك وهذه المساله يا جماعه مساله الولاء والبراء مساله من اعظم مسائل التوحيد كيف ذلك ما معنى الولاء المحبه النصره كل هذه معاني من معاني الولاء طيب المحبه والنصره والموده وغير ذلك مما يدخل في معنى الولاء كيف انصر عدو لله كيف احب عدوا لله هل يليق ان احابي رجلا يبغض ابي ويحارب ابي طيب فما بالكم بهذا الذي يحارب ربي ورب ابي ولذلك يا جماعه يروى ان ابو عبيده بن الجراح قتل اباه يوم بدر ويروى انه هو الذي انزل الله تعالى فيه لا تجد قوما يودون من فاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناهم او اخوانهم الى اخر الايه فهل يمكن ان يتصور ايمان من رجل يحب اعداء الله يحب من يسب الله ورسوله هذا الذي يدعي لله الولد شتم ابن ادم كيف يا رب قال ينسب له الولد فالذي ينسب لله الولد يشتم ويسب فكيف احبه كيف اواليه كيف اناصره والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اوليا لا احب ولا نصرى ولا اعوان طيب انت تقول دائما يا شيخ الاحسان الى اهل الذمه والنصارى قلنا الاحسان شيء والمحبه شيء اخر للنصارى علينا حقوق أوجبها الله علينا وهذا من محاسن ديننا أمرنا الله عز وجل أن لا نكرههم للدخول في ديننا لا إكراه في الدين أمرنا الله عز وجل بالاحسان والاقصاء إليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وجوز لنا ربنا تعالى ان نتزوج من نسائهم وهم على ديانتهم كل هذا من ابواب الاحسان لكن الحب الذي هو ميل القلب هذا لا يجوز لاحد حتى لو كان والد او والده او خال او خاله او عم او عمه لا يجوز بذلك فلا بد ان نفرق بين امرين المحبه والاحسان فنحن نحسن اليهم ولا نحبهم لماذا الله سبحانه وتعالى كفرهم في كتابه ولا لا ما الدليل على ان الله كفر اليهود والنصارى قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه فهل يجوز لمسلم ان يحب الكفر او يحب الكافر الجواب لا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم قبالا واد ما عندتم قد بذت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكثر هم ايضا لا يحبوك وهذه الايات تدل على ذلك ود كثير من اهل الكتاب لا يردونكم لو يردوكم عن دينكم لو يردوكم عن دينكم لا احسنت حسب من عندي انفسي ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فهم لا يحبوك فلماذا يلزموك بمحبتهم ويقولون اذا لم تصرح لهم بالحب والموده انك متطرف انت لا تحبني انت ليس في قلبك حب لي ابدا والله يشهد بذلك في القران ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم طالما انك ليس على ملتهم فلا حب عندهم لك ابدا اذا يا جماعه مساله الولاء والبراء مساله من اعظم مسائل التوحيد هو يقول ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها راضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون ولذلك يا جماعه نهانا الله تبارك وتعالى عن الاستغفار للمشركين حتى مجرد الاستغفار لهم والترحم عليهم هذا لا يجوز ذا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا على ايمان عمه عمه من ابو طالب وكان دائما يقول له وعند موته يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاجلك بها عند الله فكان اخر كلامه هو على ديني عبد المطلب فمات مشركا فحزن النبي عليه الصلاه والسلام وقال لاستغفرن لك ما لم انه عنك وفيه نزل قول الله تعالى للنبي محمد عليه الصلاه والسلام انك لن انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فقال عليه الصلاه والسلام لا استغفرن لك ما نمنه عنك فنزلت الايات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أول قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كان النبي يستغفر له رجاء أن يستجيب الله له لكن عند الله أن المشرك لا حظ له في الآخرة فنزلت هذه الآية فانتهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الاستغفار لعنه ابو طالب وما كان استغفار ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه الا عن موعده وعداءه ا طالما هو ما زال على قيد الحياه ندعو الله ان يغفر له ان يتوب عليه ما ش الحال لكن اذا مات على الكفر فلما تبين له انه عدو لله ومات على الكفر تبرئ منه ابن ابراهيم لاواه حلي واضح يا جماعه فمساله الولاء والبراء مساله مهمه انت تحب من تحب الله ورسوله والمؤمنين وتبغض من تبغض الكفار والمشركين والمنافقين وتبغض المسلم العاصي لكن بغضه بما فيه من المعصيه وتحبه بقدر ما فيه من الطاع واضح يا جماعه من احب في الله وابغض في الله واعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل ار الايمان يبقى المساله هامه ولا لا لان المواله للكفار ويحب نصراتهم اليهود يحاربون المسلمين فياتي رجل يقول اللهم انصر اليهود على المسلمين هل تتصور ان هذا رجل في قلبه ايمان لا يمكن مسائل معلقه شائكه بين مسلمينا وبين كفار فندعو بالنصره للكفار هل يكون في قلب من يدعو بهذا الدعاء مثقال ذره من ايمان قال الله تعالى: "ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون" فمساله الولاء والبراء لابد ان تنضبط عندنا فيكون ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين محبتك لأهل الايمان بغض النظر عن انتماءاتهم لأن هناك من يوظف مسألة الولاء جماعة لمن هو على فكره أو على جماعته أو على حزبه كل هذا باطل إن الولاء والبراء يكون للمؤمن أيا كان انتماؤه يبقى الشهادة التي يحوز بها الإنسان ولاء المؤمنين هي الإسلام طالما مسلم يحوز بها الإنسان بدون النظر عن انتمائه من جماعه ايه من فكر ايه من حكايه ايه من حزب ايه انا اعامله على انه مسلم وله حق علي حق النثره والمحبه طالما لم يخرج عن هذا الوصف وصف الايمان حتى ولو كان من حزب يحارب حزبي وجماعه تحارب جماعتي هذا كله باطل ايه هو اللي باطل ان يكون الولاء من اجل جماعات او احزاب او او غير ذلك محبه تكون لله والبغض يكون في الله ثم يقول اعلم ارشدك الله اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين اعلم قلنا العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراك ايه جازما يعني اعلم فاعلم انه لا اله الا الله يعني ايه فاعلم يعني لا بد ان تدرك الشيء على ما هو عليه ادراك جازمه يقينيه اعلم ارشدك الله يدعو الشيخ هنا للطلاب وللقارئين لكتابه بالرشاد وهو الاستقامه على طريق الحق ارشدك الله لطاعته ما معنى الطاعه ما معنى الطاعه يا جماعه بالعربي كده قول ما معنى الطاعه المواظعه على ما هم بين الله ورسوله واحسنت احسنت ها الامتثال اوامر الله الامتثال لامر الله ها والبعد عن محارم الله عز وجل يبقى موافقه المراد فعلا للمامور وتركا للمحظور تفعل ما امرت به وتترك ما نهيت عنه ان الحنيفيه مله ابراهيم ما هي الحنيفيه الحنيف هو المائل الحنيف هو المائل لكن مائل عن ايه عن الشرك ولذلك تجد دائما ابراهيم حنيفا لاني ابراهيم عليه الصلاه والسلام يا جماعه كل الفرق تدعي انه منه المشركون يقول يقولون ابراهيم منا واليهود يقولون ابراهيم منا والنصارى يقولون يا ابراهيم منا وكذب الله الجميع ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ها وما كان من المشكين يعني مش من الثلاثه دول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا طب ايه مشرك لا ولكن كان حنيفا يعني مائلا عن الشرك وما كان من المشركين تاكيد على انه لم يكن من المشركين لان العرب كانوا لا يعرفون الا ابراهيم عليه الصلاه والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم والملة هي طريقة الدين ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين ملة ابراهيم كانت التوحيد والتوحيد معناه ان تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين والاخلاص ما معنى الاخلاص تعرفين يا جماعه كلمه الاخلاص اصلها من ماده في اللغه العربيه اللي هي بتتكون من الخاء واللام والصاد خلصت لما تخلص شيء من شيء يبقى اما تخلص مثلا شيء من الشوائب يبقى الباقي بنسميه ايه صافي فانكون معناه كما قال بعض اهل العلم هو تنقيه العمل من الخلل والزلل ايه الخلل والزلل الرياء السمعه النفاق واضح يبقى هذا هو معنى الاخلاص ان تخلص العباده لله فلا يكن لاحد من الخلق في عبادتك نصيب وكذلك الاخلاص في العمل الا يكن لاحد من الخلق في عملك نصيب يعني لا ترائي بعملك احد من الخلق ابدا انما تريد رؤيه من الله سبحانه وتعالى فمن خالف هذا فليس بمخلص هذا هو خلاصه معنى الاخلاص مخلصا له الدين طيب وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما الدليل على اننا مأمورون بان نعبد الله عز وجل على مله ابراهيم قال تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم طريقه ابراهيم ما هي طريقه ابراهيم عباده الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين واضحه طيب يستدل فيقول وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون الا ليوحدون والعباده هي الطاعه العباده هي ايه يا جماعه هي الطاعه وابراهيم عليه الصلاه والسلام كان مثلا في الالتزام بالطاعه قال الله عز وجل اذ قال له ربه اسلم تردد قال اسلمت بلا تردد في الحال قال اسلمت لرب العالمين وقلنا الاسلام هو الاستسلام الخضوع والاذعان لله عز وجل فهذه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقد ابتلي يا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بامور لكن هرسب بل نجح في كل اختبار واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات يعني باوامر فايه نقص فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان يحب الخير لامته ولابنائه من بعده قال من ذريتي يعني النبوه وهذا الفضل يكون ايضا لذريتي يا رب قال لا ينال عهد الظالم لا ينال عهدي الظالمين فاذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان موحدا طائعا لله عز وجل حنيفا مسلما وما كان من المشركين واضح طيب اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها وصى بها يا جماعه كلمه التوحيد ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ايضا وصى بذلك ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني الا ليوحدون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوا يعني ما من رسول الا امر قومه بعباده الله طب ما معنى العباده العباده هي الطاعه والاذعان لله عز وجل هذا هو المعنى العام والشيخ الاسلامي يقول ان الطاعه هو كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه يعني الانسان لا يصغر دائره الطاعه فيجد الطاعه هي الصلاه والزكاه والحج والصوم وانتهى لا هو كل ما يحبه الله عز وجل من الاقوال تتكلم بالخير هذه عباده تتكلم بالذكر هذه عباده تتكلم بقراءه القران هذه عباده والافعال تصلي تزكي تحج تقاتل في سبيل الله تامر بمعروف تنهى عن المنكر هذا من الافعال التي يحبها الله ولا لا الظاهره كالصلاه والصيام والحج وغير ذلك والباطنه كاعتقادات القلب من الاخلاص والتوكل والمحبه والخوف من الله سبحانه وتعالى والخشيه والانابه كل هذه عبادات قلبيه تسمى الاعمال الايه الباطنه فكل هذه الاشياء تسمى ايه تسمى عباده واعظم ما امر واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراض الله بالعباده الله انت كنت بتعلمنا غلط قلنا قلت لنا توحيد الربوبيه هو افراض الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وهنا كل اعظم ما امر الله به التوحيد والتوحيد هو افراض الله بالعباده يبقى ده توحيد ثاني غير اللي بنتكلم عليه ده توحيد الالوهيه يبقى اذا سئلت ما معنى توحيد الالوهيه فقل هو افراض الله عز وجل بالعباده افراض الله عز وجل بالعباده يعني ايه افراض الله عز وجل للعباده يعني نعم الله وحده المسحى احسنت يعني لا تصرف اي عباده الا لله لانه لا يستحق العباده الا الخالق سبحانه وتعالى واضح يا جماعه عشان كده بنقول ان توحيد الالوهيه هو التوحيد الذي جاء به الرسل طب توحيد الربوبيه توحيد الربيه اصلا الناس معترفون به يقرون به فهم جاءوا ليعلموا هؤلاء ان توحيد الربيه وحده لا يكفي لدخول الجنه والدخول في مرضات الله انما لا بد من التوحيد الثاني وهو توحيد الالوهيه ما هو توحيد الالوهيه افراغ الله عز وجل بالعباد يعني لا تصرف عباده من العبادات سواء كانت قلبيه او فعليه سواء كانت قوليه او فعليه الا لله سبحانه وتعالى كل ما يطلق عليه انه عباده فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اخ يسأل كيف لا احب زوجتي النصرانيه احنا جاوبنا على هذا السؤال جاوبنا هنا ولا في سنه ثانيه طيب احنا ابتداءا قلنا هل يجوز الزواج من النصرانيه ولا لا يجوز يجوز ما الدليل على ذلك قال الله تعالى اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن هذه الايه دليل على جواز النكاح من النصرانيه هل هذه المساله مجمع عليها الجواب نعم ولم يشذ عن ذلك الا عبد الله بن عمر قال ان الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا اجد شركا اكبر من ان تقول لله ولد لكن هذا لو التفت اليه لان كلام الله عز وجل مقدم على اي كلام صح ولا لا خلاص طيب هذه زوجتي كافره ولا مؤمنه كافره انا تزوجتها لماذا استمتع بها يرزقن الله من الولد مش كده ويكون بيننا وبين بعضنا ايه والله، والله. رحمه مفيش موده بقى هنا و... واحده واحده الموده التي هي الحب تكلمنا منذ قليل انه لا يجوز ان تصرف لمن يعبد غير الله وزوجتك هذه تعبد المسيح فانا احب فيها ما استمتعوا به لكن ما هي عليه من الدين تحبها من اجله هذا لا يقص وضحت وضحت كده طيب تحسن اليها احسن اليه وبعدين يا جماعه تعالوا نشوف الايه كيف زويلك محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله مش دي بايه طيب ايه لازمه هذه الخاتمه ايه الحكمه منها هو بيتكلم سبحانه وتعالى عن جواز زواج المسلم بالنصرانيه او اليهوديه ثم يقول في نهايه الايه ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله اه الحكمه من ذلك ان الله عز وجل يقول لك يا مسلم رغم اني ابيح لك الزواج من النصرانيه الا انني اقول لك ازهد فيها فان الكافر عمله محبط وهي من الكافرين فكانه بعدما احل لك يبغضك فيه ولذلك اي يوم افضل ان انتح مسلمه او انتح نصرانيه تفضل احسنت ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم واضح يا جماعه مش حد منهم على على مثال كده انا عايز كده كلكم تكونوا الثلاثه متفرقه دلوقتي تعامل الكتاب المخطوط منهم في القران الكريم هو اخوكم يقول هؤلاء ليسوا باهل كتاب صح كده لماذا تقول هذا الكلام يقول لان هذه الكتب كانت محر... اصبحت محرفه طب وايام النبي عليه الصلاه والسلام كانت محرفه ولا مش محرفه يعني اراحها الله لك وهو يعلم ان دينها فاسد صح ولا لا ف ما الدليل على ان هذه الكتب محرفه ما اثبت الله تعالى لنا في كتابه هم يدعون في بعض اناجيلهم ان عيسى ولد الله والله تعالى يقول والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يدعون في بعض اناجيلهم انه هو الله والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم واضح يا جماعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب ال